بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادع ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني 112. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 113. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا 114. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وَجَعْلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِسْمُهُ يَحْيًّا لَمْ نَجَعْلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٍ وَكَانَتْ مَرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنِّ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 126. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك قال كذا 119. قال ربك هو علي هي 110. ولنجعله آية للناس ورحمة منا 111. وكان أمرا مقضيا 112. فحملته فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني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 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان من الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن يَا رَبِّ وَارْضُكُمْ هذا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ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 114. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا 115. إذ قال لأبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع وَلَا يبصر ولا يغني عنك شيئا 116. يا أبتي إني قد ittabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budish shaitana innash shaitana kana lirahman 'asiyya ya فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرْغِبٌ أَن تَعَنَّى آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَّا إِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا 111. إنه كان بي حفيا 112. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا 113. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقون wa kullann ja'alna nabiyyan wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisaanan sidqin 124. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 125. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 126. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عنده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 وَمِن ذُرِّيَّةِ بَني إِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَن هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّوَائِهَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ وَلَا يُظْلَمُونَ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 124. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا 125. فوربك لنحشونهم والشياطين 126. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 127. ثم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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا إما وإما من هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا مَا كَانَ هُوَ أَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أفَرَأَيْتَ الَّذِي وَقَالَ لَن يُتَيَمَّمَ مَا لَهُ وَلَدٌ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا يَقُولُ ونمد لَهُ مِنَ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 فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاءٌ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ نَمُورُدُ لاَ يَلْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ اتخذ عند 114. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 115. فقد جئتم شيئا إدا 116. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 117. أن دعوا للرحمن ولدا 118. وما ينبغي أَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ هُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكِ للتُبَ الشبِي المُتَّقينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْومَ المُدد وَوكَمَّ لَنَا قَبلَ مِن قَرنٍ هلَلدُ العِّ مِّم مِن أحدَدَ أَو تَنسْمَُوا لَ مركزَا